عندك يا أخي هل يلحق بإنشاء الضالة تعليق الأوراق عن المفقودات نعم إذا كانت داخل المسجد فيلحق وإذا كانت خارج المسجد نعم باب المسجد لأنه إذا فتح إلى الداخل ستدخل هذه الأوراق نعم أحسنت كتابة الأوراق يقول علامة بن باز رحمه الله أنها تلحق بهذا وهو يشبه الكلام والإنشاد بالصوت وأيضا فيه مشغلة للناس الذين في المسجد بمراجعة الورقة وقراءة الورقة والزحام في ذلك الموضع وهكذا العلة فإن المساجد لم تبنى لذلك والتعليق المفقودات نعم ليس من شان الله وإنما هو من الإعلام عن شيء من غير صوت ولا كتابة ولا شيء فهذا تابع للنقطة وهو من باب تعريف النقطة تعريف النقطة جائز إن لم يكن فيه رفع صوت كما تقدم وهل هذا الحكم فيما وجد خارج المسجد وداخل المسجد يعلق؟ أو فيما هو مفقود في داخل المسجد نعم هذا خاص بالمفقود في داخل المسجد يعلق هناك في مكان بعيد يعلق في مكان بعيد من المسجد أما في قبلة المسجد خطأ يجعل في الخلف ولو جعل في مكان يعني يحبس هكذا حتى لا يعتدى عليه بعضها ثمينه يجعل في مكان حيث أنه يراه الرأي يكون في زجاج أو في شيء يراه الرأي ويستأذن في أخذه استأذن في أخذه حتى لا يعتدى على حق الغير ما حكم من السؤال في المسجد؟ نعم نعم أما لا إما فكلهم على الكراهة ولكن اختلفوا في التحريم كلهم على الكراهة لا إما رحمهم الله الأربعة كلهم على كراهة السؤال في المسجد وأن السائل لا يعطى شيء وأما غير السائل فلا بس أنه يتصدق في المسجد على غير السائل وأما السائل فلا يعطى وهو مخروه السؤال في المسجد عند لا إما الأربعة رحمهم الله تعالى ولا سيمة مع رفع الصوت وإشغال الناس فإن بعضهم يقول في هذه الحالة إذا كان فيه تهويش وإشغال الناس ورفع صوت على خلاف العادة فهذا يحرم من ذهب بين هذا التحريم؟ نعم الحنفية وهكذا أيضا الشافعية الشافعية قالوا إذا كان فيه تهويش يحرم والذي اختاره شيخ الإسلام إن شاء الله هو الأقرب أنه إذا سأنا بصوت منخفض وعلم صدقه فيما يقوله وعلمت حاجته ولم يجهر جهرا يضر الناس فمثل هذا لا بأس إذا أعطي تصدق عليه في المسجد لا بأس وإذا تكلم وقام ولم يشغل الناس كذلك أيضا ولا ينهر لا ينهر للآية أما السائل فلا تنهر فلا ينهر السائل بصوت هكذا يخاطب معه جلس لو سمعت زاق الله خير إن شاء الله الناس يعطون كتاب هناك كتاب هناك إن شاء الله في المؤخرة أما أنه يجلس شغل الناس وصار كثير منهم يكذب كثير منهم صار يكذب صارت مهنة صارت مهنة لبعض الناس تكون شركة معهم على نحو هذا تجعل لهم رواتب وعلَّنَهُ نحو هذا الذي سمعته. اشتغلون هذه ذهبوا وهذه ذهبوا، ويجمعون ما أتوا به، ولهم راتب. سواء جمع ولم يجمع الراتب مخصص له مخصص له. ومن جمع أكثر ربما يعطى أكثر. وهذا أيضاً ديدا الصحاب الجمعيات الحزبيات، لكن بطريقة أخرى، بطريقة أخرى. وإلا هم من هذا الباب. فلا ينبغي أن يعطى أن يعطوا شيئا هؤلاء من السائلين فلا ينبغي شاروا الناس المساعي. بعضهم قال رأيتهم يجعلون هذا في الصورة فقط قيل لهم لا تأتيهم أموال من جهات أخرى غير هذا الهدف. لكن يظهرون الناس أنه ما عندهم شيء. ربما جعلوا ذاك على الباب ذه الآخر على باب آخر من أبواب المس وما تقدم لي من خير تجدوه عند الله من هذا الباب يأتوا بالأدلاء يشهدونها. وهمهم في حاجة لهذا هم يأخذون من جهة أخرى قال بعضهم رأيت شخصا واحد رحمه الله معروف كان يعمل في المسجد النبوي من أهل حضرموت يحكي هذا لبعض إخواننا وهو العم سالم قال رأيت شخصا يعني على الباب في بعض المساجد أظن في الحرم هذا ما صرح قال في بعض المساجد فقلت له يا ابونا وش معك في هذا المكان ومعه نهاج الكاراتين أحساب جمعية مدرسهم جمعية وجمعوا المال. قلت له يا بني وإيش تبغي بهذا العمل هذا ماهو طيب نصحته. قال أنا أعمل يا عمسان وهاكذا قلت له ما هم في حاجة إلى هذا المال ما هم في حاجة إلى هذا المال هم يشتغلون في أمور غير هذه الأمور قال فجمعت هذا المال الشاب وذهبت به إليهم قالوا خلاص خذه خذه قال فعلمت أنه ماهو في حاجة لي بس وطائف لنا وإلا هم لهم جهات أخرى تأتي بالأموال غير هذا قال فقالوا لي خذه فرجع إلى العمسان وقال لا صدقت ذهبت إليهم بالمال قالوا خذه خلاص ما نحتاجه صحيح أنه ماهو من هذه الجهات تأتيه من أموال وإنما يظهروا الحاجة والفاقة وأنهم يعتنوا بالمسلمين وبفقراء المسلمين يجمعون لهم كفالة أيتام وهو كله ما هو من هذا الباب أبداً وهم تأتيهم أموال من الزكوات كبيرة جدا حتى قال بعضهم لنا يعني من إخواننا الذين قالوا تخاطبنا مع بعض الحزبيين قلنا له كم يعني تأتي أمواله هكذا قال قبل فتنة أسامة بن لادن نجمع سنويا ستين مليون سعوديا وبعد فتنة أسامة نصف نحو ثلاثين مليون سعودي فقط وان تحسبوا المليون سعودي بكم حقنا هذا وان تروح هذه الأموال هذه الزكوات في رمضان يعني يجرون سراتهم أولئك الذين جباة الزكاة كما يسمونه وما هم جباة هؤلاء الصابين على الزكاة فيذهبون من تاجر لتاجر ويعرفون التجارهم وتجار السعودية أموال معهم ربما زكاة بعضهم, زكاة بعضهم خمسة مليون ثلاثة مليون أربعة مليون كذلك مثل ما يزكي تجار اليمن فيذهبون من هنا وهنا قال قبل فتنة أسامة فالسان فتنة فالسان نحو ستين مليون نجمع وبعدها قل, قل قليل ثلاثين مليون سعودي لا إله إلا الله لو وزعت في أمكنتها هذه الزكوات والله لا أغنت أهل اليمن لا أغنت كثير من أبناء اليمن لكن العاملين عليها هذه كلها للعاملين عليها أما غيرهم ما لهم شيء المهم مهمنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عافى أهل السنة قال الشيخ مغل ما عندنا استعداد قال نذهب كما يذهب هؤلاء يمسحون أرجل التجار قال ما عندنا استعداد قل نذهب نهين الدعوة ونهين مفسلا عند التجار ونمسح أرجلهم ما عندنا استعداد وصدق رحمه الله وألف رسالة تسمها ذم المسنة مع حاجة الدعوة إلى المال تسمها ذم المسنة فان الله يدروه نعم يا خال خمسة المئة نسمة شف لك انظر يجمع المال وخمسة في المئة نسبة آه لا الله نصب نصب عمل طيب ناخد أيضا مسألة تعلق بحديثنا قوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا ردها الله عليك قوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا ردها الله عليك قال القرطبي رحمه الله قوله لا ردها الله عليك دعاء على الناشد في المسجد قال القرضاوي رحمه الله قوله لا ردها الله عليك دعاء على الناشد في المسجد لعدم بعدم الوجدان دعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان فهو معاقبة فهو معاقبه له في ماله فهو معاقبه له في ماله على نقيض مقصوده فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده فليلتحق به ما في معناه فليلتحق به فليلتحق به ما في معناه فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع فمن رفع فيه صوته فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع إلى الرافع صوته دعي عليه على نقيض مقصوده دعي عليه فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع إلى الرافع صوته دعي عليه على نقيض مقصوده وذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد سمها جريمة وذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد انتهى المفهم من قرطبي رحمه الله طيب وهل يجب على من سمع منشدا مسألة من تاخنه من قرطبي وهل يجب على من سمع منشدا منشذا لضالة في المسجد أن يقول له لا ردها الله عليك وهل يجب على من سمع منشدا لضال في المسجد أن يقول له لا ردها الله عليك قال العلم الألباني رحمه الله كما في الثمر المستطاب ه الأول ثمانية وثمانين وثمانين قال العلم الألباني كما في الثمانين وثمانين وستمية أول ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد لا ردها الله عليك يعني للأمر فليقل لا ردها الله عليك ويجب على من سمع ذلك أن يقول المنشد لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنني هذا فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله من سمع رجلا فقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله من سمع رجلا حديث سمع رجلا ينشد الله في المسجد فليقل له لا ردها الله عليك الحديث فذكره أي فذكر الحديث فذكره أو الحديث شير تتم الحديث أكمل الحديث وفي لفظ لا أداه الله علي إليك وفي لفظ لا أداه الله إليك وقد استظهر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله وقد استظهر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من الوجوب الإمام صنعاني كما في سبل السلام الإمام الصنعاني كما في سبل السلام إلى قوله وفي لفظ لا أداها الله إليه وقد استظهر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من الوجوب الإمام الصنعاني كما في سبل السلام الأول بسخلة عندي 49 و400 قال رحمه الله تحت قوله فليقل لا ردها الله عليك قال عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز عقوب له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره وظاهره أنه يقوله جهرا وأنه واجب وظاهره أنه يقوله جهرا وأنه واجب انتهى فهذا استظهار منه رحمه الله لهذا الأمر وأنه يجب على من سمع شخصا ينشد ضالة في المسجد يرفع صوته ويقول له لا ردها الله إليك لا ردها الله عليك يرفع صوته بهذا ويدعو عليه على نقيد مقصوده فإن رسول الله أمر بهذا ورسول الله فعل هذا لا وجدت لا وجدت لا وجدت فعل هذا وأمر بهذا عليه الصلاة والسلام فجاء من أمره وجاء من فعله فأيد أمره فعله عليه الصلاة والسلام وذهب آخرون إلى أنه من دوب وذهب آخرون إلى أنه من دوب واختاره الشيخ محمد حفظه الله هذا القول اختاره في شرحه على البنو مستذلا بحديث بريدة عند مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول من دعا إلى الجمل الأحمر قال لا وجدتا لا وجدت لا وجدت والقول في مسلم بال الواحدة فقال هذا فيه إشارة إلى أن صلى الله عليه وسلم قال هذا وحده ولم يقله الصحابة ولم يقله الصحابة فهذا صارف للأمر صارف للأمر هذا فيه نظر فيه نظر فما عندنا خبر أنهم ما قالوا هذا الشيء محتمل أنهم قالوا أنهم قالوا هذا لا وجدت لا وجدت فما فيه دلالة واضحة على صرف الأمر وأنه يصرف إلى الاستحباب فرسول الله يقول من سمع رجلا ينشد ضال فليقل لا ردها الله عليك هذا أمر وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ في مسلم أصله من غير التكرار هذا ما فيه دلال على أنهم لم يقولوا هذا فأشياء كثيرة يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالها لنقل السنة عنه بخلاف غيره فغيره فعله ما هو سنة ليس بسنة نقل فعله وإنما يستأنس به إن لم توجد سنة فما في دلالة واضحة هذا الذي ذكره الشيخ أنه صارف للأمر قد سمعت أن العلام الألباني يذهب إلى الوجوب لا ردها الله عليك وهكذا صدهر ذلك الصنعان رحمه الله ظاهره أنه يقوله جهرا وأنه واجب أنه يقوله جهرا وأنه واجب هذا الظاهر من الحديث وبعضهم كما سمعت يرى أنه مندوب أي هذا الأمر أمر ندب وليس أمر إجاب ومحتمل أن هذا لا وجدت لا وجدت قبل الأمر قبل أن يأمرهم عليه الصلاة والسلام أمرا عاما قال ذلك ثم جاء الأمر بعد ذلك فليقل لا ردها الله عليه يحتمل أن هذا القول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة ما قالوا هذا قبل أمره لهم قبل أمره لهم ثم أمرهم بعد ذلك أجمع أمرهم أجمعين أن يقولون هذا القول فما هو واضح في الصرف والله أعلم هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها